يعود الانسان الموفق نفسه انه بعد صلاه العشاء اذا كان لا يستطيع قوم اخر الليل انه بعد صلاه العشاء لا لا يقترب يذهب الى بيته ويستفتح كتاب ربه ويصلي ما شاء الله ثم يوتر ويانه يعود نفسه على هذا وسيرا كان من الخير يصيب والله انه لمن الشد والحزن ان تجد الانسان يخرج من صلاه العشاء الى بيته بمجرد ان يصل الى البيت وياكل يتعشى وينام فاذا جاءته نفسه تحدثه بقيام الليل جاء ب100 عذر انه متعب وانه لا يستطيع وانه وان لكن لو انه في تلك الساعه جاءه ضيف او صديق لجلس يتحدث معه الى قرابه نصف الليل فيقول له الصديق اثقلت عليك يقول له لا والله دخلت علي يسر والله يا اخي ما اريدك تذهب والله انه حزن ويستخسر ان يقوم بين يدي الله عز وجل يرى من الخساره ان يقرا كتاب الله عز جفوا بيننا وبين القران والله لو ان الايمان كان في قلب الاب لراى ان كتاب الله والسلو بكلام الله اعظم من كل احد كلام الله سبحانه وتعالى القران اذا انست به بدد الله به همومك وعمومك وقضى به دينك وفرج به كربك وصار لك سلوه من كل حزن فتجده يجلس مع الناس ويسهر في المناسبات الى منتصف الليل وهو مجهد تعبان لا يشتكي شيئا لكن لو جئت تطلب منه ركعتين لقيام الليل فعندها تقوم القيام ولكن المحروم من حر والله لا تأتينا لا يأتينا على العد يوم يبكي فيه بكاء الندم الذي لا ندم فوقه في يوم التغاضب على فوات الثواني فضلا عن الدقائق فضلا عن الساعات يا هذا انتبه لنفسك هذه النعم المترادفه مسبغ عليك في الصحه والعافيه والامن والامان كم من اناس يتمنون قيام الليل وما استطاعوه بسبب الأمراض وكم من أناس يتمنون قيام الليل وما استطاعوه بسبب الشغل وكم وكم وأعطاك الله الصحة والعافية والأمن والأمان أناس في الصحراء لا يجدون الماء إلا بمشقة وعناء يذهب الواحد منهم إلى مسافات بعيدة من أجل أن يؤمن الماء الذي يتوضى به لقيام الليل والماء يصب على رأسك في غرفتك وفي شدة البرد يأتيك حاراً وفي شدة الحر تجده باردا من مكيفه اين نحن من نعم الله العظيمه ولذلك تجد الانسان هذه التي ينامون عنها افضل ينامون على ماذا ينامون على الخير العظيم انما شاهه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا عود نفسك من الليله اذا صليت العشاء تريح السفر الكرام البرره وتخط في صحيفة الأعمال ما يقربك إلى ذي العزة والجلال ثعت صلاة العشاء تغلق باب بيتك كفاك من أول النهار إلى صلاة العشاء وأنت ترتع في هذه الدنيا وتجلس في المجالس وتطلق لسانك فهذه سويعات أو لحظات اجعلها لآخر هذا إذا كان الإنسان لا يثق بنفسه أنه يقوم آخر لي عود نفسك على هذا فوالله لتجدن بركته وخيره فيعطى الانسان قيام اول الليل فمن الناس من يبدا بنصف ساعه يقرا فيها ورده من قيام الليل فيفتح الله عليه تمتد بالنصف ساعه الى ساعه ومنهم من تمتد الساعه الى ساعتين ثم بعد ذلك يرفع الله درجته فيحدث نفسه يقول الناس الان تقوم اخر الليل وانا اقوم اول الليل لماذا لا اقوم اخر الليل فيوفقه الله عز وجل حسن ييسره لليسر اعمن ولا تتشتهي وتتمنى لا تتمنى على الله الاماني اعمن فيوفق الله سبحانه وتعالى فينام اول الليل ويقوم نصف الليل يقوم اخر الليل والله انه يبلغ بالعبد اذا حفظ لله عز وجل حقه وحرص على قيام الليل انه ياتي مجهدا منهكا قد تاتي مناسبات مفروض عليه فيسهر الى قرابه منتصف الليل وياتي مجهدا منهكا ومن عادته ان يقوم الثلث الاخر فينام ساعه فيضع الله له فيها البركه فيقوم ثلث الليل الاخر وكانه لم يتعب ولا اقولها قد رايتها في الوالد رحمه الله كان من اول استيقاظه رحمه الله الى ما بعد صلاه العشاء فتاتي المناسبه التي تفرض عليه يسهر بقريب او الذي حق فيأتي قرابة منتصف الليل نأتي منهكين متعبين ثم يشاء الله عز وجل ويناء لا يمكن أن يأتي الثلث الآخر لو هو قائم يصلي وتتعجب ويصلح الصباح والله لا أذكر أنه اشتكى أنه تعبان أو به نعاس أو به خمول توفيق من الله وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بالعزيمة ولذلك سل الله العزيمة على الرشد قل اللهم أني سألك العزيمة على الرشد لا يكفي ان تكون خيرا تقول الله قياما الليل في هذا الفضل العظيم لا يكفي ان تقرا ايات القران واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصص السلف الصالح فتهز بها راسك ويخشع بها قلبك ثم لا تتبعها بعمل هذا صنيع العاجز صنيع المحروم اياك ان تكون من المحرومين عاد الله واياكم من ذلك عليك ان تشحذ الهمه من اليوم تبدا باول الليل ولو بصح من القران لو يكون ما يكون لو ياتي من يكسر الباب لا تلتفت اليه هذا سوق الاخره ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا هذا المقام الذي يحمده عليه الاولون والاخرون قرنه الله بقيام الليل انظر اي فضل اي خير اي بركه ولذلك الموفق من حرص ان هذا الامر اذا كان لا يستطيع ان يقوم آخر الله يغفر قبل ان يرى القشرة اقصد رقاب بالعباد ان الصلاة هي الطياء هي الحياة هي العباد قم للصلاة وعدها واقصد رقاب ما الفصيحة يا تراحة تمجيك في يوم المعاد بفل الاله